والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 وخلق الجان من نارهم من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 إِنْ تَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رُسُلٌ عَلَيْكُمَا مَا من مِنَ ونحاس فلا فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ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 يعرف المجرمون بسيماهم فيُؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان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 ماتكذبان كأن غن الياقوت والمرجان فبأي آل ربك ماتكذبان هل جزاؤ الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما فاكهة ونخل ورمان فَبِأَيِّ آباء ربك ما تكذبان فيهن قيارات فَبِأَيِّ فبأي آباء ربك ما تكذبان فِي مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان